<تصفيق> <تصفيق> الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عنه سر البكاء وعن الأمان أفضل والمعاني أفضل عن معنى الوفاة عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه هو اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد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 أيها الإخوة الكرام لا شك أن تحرق الأشواق إلى خروج الناس من العتمة أو من العتمة من الظلمة إلى النور شوق كبير وأنتم تعرفون أن من ينزل به كرب من الكروب يطول عليه الليل ويتمنى أن يشرق الصبح لأن الليل بالنسبة له كرب كبير وقديما قال الشاعر في وصف هذا عن ليل قال وليل كموج البحر ألقى سدوله علي بأثقال الهموم ليبتلي لذلك كان تحرق المسلم بعد أن عرف الحق إلى أن يخرج من هذه الظلمات والكروب والكآبة إلى الأنوار كان شوقا بالغا ونفس المشكلة تتكرر اليوم وقد تلقيت رساله من سيده فقل عليها ان ترى فيلما تسجيليا عن الدروز وظلالاتهم فاستشعرت ان الظلمات الموجوده على وجه الارض امر كئيب وسررت برسالتها لأن الشعور بأن الظلام كآبة وأنه شيء مقيت وأن الإنسان راغب في أن يحركه هو تماما الشيء الذي جعل المسلمين الأوائل يشعرون بأن الإحباطات التي أصابتهم بعد أن بدأوا يستنشقون عبير الإيمان بعد أن بدأوا يتطلعون إلى أنوار الإيمان بعد أن أصبحت آمالهم أنهم على مشارف الخروج من هذه الظلمات المدلهمة إلى النور المبين فإذا بالناس لا تستجيب لهم وإذا بهم يعتبرونهم كاذبين مجانين منحرفين لهم مقاصد سيئة يريدون أن يفسدوا في داخل مجتمعهم يريدون أن يضربوا العلاقة بينهم وبين آبائهم إذا بهم وقد بدأوا يتنسمون عبير الخروج إلى النور يرون أن الدعوة لا يستجاب لها بل والمصائب تنزل وتصب فاضطربت النفوس واليوم هذا هو ما يحدث قد يقول قائل ليس من المعقول أن نكون على صواب ليس من المعقول أن يكون هذا هو الصواب وأن يكون كل الناس خطأ ليس لو كان هذا صوابا حققنا نتائج لمضينا في الطريق لفعلنا لذلك كان كما قلت لا بد من هذه الخطوة الجليلة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهي خطوة تثبيت أنفسهم ورباطة جأشهم وتثبيت أفكارهم وفي اللقاءات الماضية تحدثت طويلا عن تمهيد عن تمهيد لمنهج الإسلام في مواجهة الإحباطات والحقيقة أن الكلام في التمهيد أهم بكثير من الكلام في المنهج نفسه ليه لانني كنت اقصد ان اقول لكم اهمية هذه الخطوة انه لا يمكن الحراك من الظلمات الى النور بدونها انه لا يمكن الخروج من الضلالات الى الهداية بدونها اردت ان اقول اهميتها انما ما هي بعد ذلك كيف تكون مسألة حتى والله لو انني اكتفيت فقط باني عرفت اخواني انها ضرورية وهامة يكفيني لانهم بهذا يمكن ان يبحثوا ويفتشوا عنها يمكن ان يسألوا عنها المهم ان يعرفوا ما الذي ينقصهم لانه احيانا عندما تكون لا تعرف ما الذي ينقصك هو نائس ايه واحد عنده مكنة وبيصلحها جهاز تسجيل اي الى من الالات او عملية جراحية بيعملها وعمل كل شيء لكن النزيف لا يزال مستمر وهو لا يعرفه لماذا؟ هذا الانسان يكون في منتهى الاضطراب لانه انا مش عارف المريض بينزف ليه انا عملت كل شيء ومش عارف النزيف جاي منين وقد حدثني في يوم من الايام احد اكبر اساتذتي جراحة القلب في مصر وهو حي يرزق ولا يزال ومن الاسماء اللامعة جدا. قال من ظن أنه بغير الله شيء فهو ضائع ويقول أتذكر أنني في يوم من الأيام ضل المريض ينزف وينزف وأنا لا أعرف لماذا ينزف وأنا أستاذ كبير فخرجت وتوضأت في غرفة العمليات وصليت ركعتين وبكيت قلت يا رب أنا لا شيء لعل نفسي حدثتني بأنني شيء عظيم وأنا لا أعرف السبب يقول وعند التسليمتين او لعله قال بعدهما ألهمت السبب او ألهمت احتمال ففقدته هو السبب فعلا فمن الله تبارك وتعالى علي عرفت السبب فعالجته بفضل الله اذا المشكلة ان الانسان اذا كان لا يعرف الخطوة اصلا سيظل كما قلنا بالتعبير الدرج متلعبك متشنكل في بكرت خيط انفك خيطها ثم تداخل معا واصبح لا يستطيع ان يفك القيوط انما اذا اعطي اذا اعطي اذا الهم الصواب واذا الهم الطريق اراد الله تبارك وتعالى له بذلك ان شاء الله عز وجل اراد الله تبارك وتعالى له بذلك ان ينجو من هذا الذي هو عليه بان يعرف اين الخلل اين النقص بعد كده يبحث يعني يبحث ما هو المطلوب عرفنا خلاص يعني انا عندي مكنة برضو معلش انا الحقيقة اكرر لانه هذا الامر هو صلب الكلام كله في خطوة الخروج من المحبطات فيقول الله سبحانه وتعالى في هذا او يعني قبل ان اتكلم في, في هذه الايات أود أن أذكر لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى يريد للعبد أن يدرك شيئا في منتهى الأهمية أنه أن يعرف ما احتياجاته ما حوائجه أنا عندي مكنة فاسدة مش عارف أن أعيز مفك ولا مفتاح شاكوش ولا محتاج ما الذي أحتاجه إنما إذا عرفت تستطيع أنت أن تناولني فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا بفضله فضل الله أن نعرف هذه الخطوة ثم بعد ذلك نتكلم في المنهج أو يتكلم غيرنا لا بأس لكن على كل حال جاء اليوم جاء الآن بفضل الله عز وجل أوان الحديث عن منهج الإسلام فعلا ما هو ليخرج الناس من إحباطاتهم التي كانوا عليها ومن حطة أنفسهم ومن ضياع عزماتهم وأمالهم وهممهم هذا المنهج بابان كبيران بابين كبار جدا الباب الاول عبارة عن مفاهيم سيغرسها الاسلام في دواخل النفوس مفاهيم ومعلومات وثقافة وعقائد مفاهيم معلومات ثقافة عقائد منهجيات سيغرسها الإسلام في دواخل نفوس المسلمين فإذا ما أدركوها تأسست عندهم عقول نيرة ونفوس مستقرة وهمم عالية وقلوب مستق... مطمئنة فاستطاعوا أن يحملوا الحق وأن لا يحبطوا بما يواجه... يواجهون به والباب الثاني ليس مفاهيم لان احنا مش هنفضل نعود نزاكر وخلاص وانما اعمال عملية خطة للعمل مواجهة منهجية نعمل ايه كعمل اذا هناك مفاهيم وفكر وادراكات ومنهجات وهناك عمل لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا ولا يستطيع الانسان ابدا أن يعيش ولو سمحت عمله معروف أدركه هذا لا يمكن للإنسان أن يفهم الإسلام وأن يعيش يسمع وهو مش ناوي يتحرك هذا لن يخرج أبدا من الظلمات إلى النور الذي يسمعني الآن بقصد تحصيل الثقافة بقصد تحصيل المفاهيم بقصد تحصيل المعلومات بقصد إدراك الثقافات هذا الإنسان وهو لا يتحرك وليس عنده غدا موعد ليدعو إلى الله وموعد ليدعى أو ليتعلم وليس عنده خطة عمل وحركة هذا لن يغادر الظلمات مهما فهم السامع الذي يختزن يختزن يختزن مفاهيم ومعلومات ولكن حياة ليس فيها منهج الحركة للإسلام هذا لن ينتفع وتماما الذي يعمل للإسلام ولكنه لا يدرك أعماقه ولا فقهه ولا فهمه ولا يعرف أين ومن وكيف وما إلى ذلك هذا ما أسهل في أي لحظة أن تصيبه فتنة وأن ينقطع ثورا الخطر كل الخطر ألا ندرك البابين معا وأن لا نعرف أن النجاة في الأمرين باجتماعهما ولا يمكن أن تكون مفردة من المفردات والإسلام لا يعرف ثقافة الإسلام المنفصلة عن العمل بالإسلام هذا كلام لا يعرفه الإسلام الإسلام يعرف مسلما فاقها ويتحرك بهذا الفقه الفقه فقه فقه عمل فقه حياة فقه مباشرة أما المنهج الأول أيها الإخوة فإنني أو أما الخط الباب الأول اللي هو باب المفاهيم والمعلومات والأفكار فأنتم تتذكرون كما قلت لحضراتكم أني في رباعية للإحباطات وهفكركم بيها بسرعة لانه قلت لحضراتكم لازم طول منا بتكلم تبقى مستحضرينها تلك ان الاحباطات اربعة افرع اربع فروع الفرع الاول فكري فكري أن, ان يعني ظن بعض المسلمين انه لا يمكن ان نكون على الحق وهناك كذا وكذا وكذا وكذا ولكن النفس اذا عولجت افكارها احتاج طاقة لحمل ما انا مش مجرد ثقافة كما قلت احتاج طاقة لحمل الحق فهناك الاحباطات النفسية الفكرية والنفسية فاذا ما استكملت قوتي في فهم الدين وقوتي في روحانية الايمان وطاقته الدافعة فانني اريد منهجا لتلقي الصدمات لان المصائب اللي نزل عليها بتؤلمني بتوجعني أنت يا رب تقول لن يضركم إلا أذى طبمه الأذى دا أنا متأذي منه ماذا أفعل فكان لابد بعد معالجة الإحباطات الفكرية والإحباطات النفسية من منهج لمواجهة الصدمات التي تأتي علي والمصائب التي تنزل علي كيف أتعامل معها وإن كنت أعلم أنها لن تصيبني بإحباط إنما كيف أتعامل معها ثم جاءت الخطوة الرابعة وهو رسم خطة للعمل لان انا اذا فكريا صرت سليما معافا ونفسيا سليما معافا واستطيع ان اواجه الصدمات ولكن ماذا افعل لا اعرف فانني لا اصل لذلك جاء منهج الاسلام رقم واحد في المعلومات والمفاهيم التي يلقيها الاسلام للانسان المسلم رقم واحد هو معالجة الاحباطات الفكرية لانه يا اخواني استقرار الفكر واستقرار الفهم واستقرار الادراك واشراق الفهم واشراق الادراك واشراق التصور هو اساس رباطة الجعش أساس استقرار النفس أساس ثبات القلب يقول لك فلان ثابت الجنان ثابت القلب لأنه يعلم الله تعالى ماذا قال لنا عن الناس المطمئنين في السكينة قالوا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا طب ما هي دي فكرة دي عقيدة دي إيمان دي من الله أن أفهم هذا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأنه لو اجتمع الناس جميعا على أن يضروني بشيء لم يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي فالضرر ليس منهم وإنما وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك طب ما هي دي عقيدة فكرة ادراك فهم فكان لابد للإسلام لكي يصنع رباطة الجأش واستقرار النفس ان يصلح ما عليه المسلمون من افكار وانا يا اخواني اقول هذا الكلام وادرك ان احوالنا اليوم كمسلمين في العالم ونحن نرى ان المسلمين هم اكثر امة عددا يعني المسلمون من ناحية العدد هم اقلية اقلية بمعنى انه الكفار تلت اربع الخلق لكن اللي بيقولوا احنا مسلمين ربع إنما هذا الربع هو أكثر الأمم عددا يعني هو أكثر مثلا من النصارى أكثر من اليهود أكثر من المجوس أكثر من عبد الثبوذة أكثر من الشيوعين الملحدين أكثر المسلمون هم أعلى أكبر الأمم عددا في العالم على الإطلاق ومع ذلك يرون أنهم هم الأمة التي ليس مقدراتها في يد أعدائه ومن يتولى أمرهم ربما يخدم مصالح أعدائهم أكثر مما يخدم مصالحهم بكثير ولذلك يشعرون بالحطة النفسية فالله تبارك وتعالى فجاء منهج الإسلام بمعلومات وأنا أشرت إلى هذه المعلومات من قبل لذلك فقط أشير إليها مجرد إشارة رقم واحد نمر واحد قال لهم على فكرة انتبهوا انتم على الحق المبين هذا الذي يحدث لا تجعلوه سببا في ان تظنوا انكم على خطأ انتم صح يقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله انك على الحق المبين وشوف كلمة فتوكل على الله وهذه الاية بالذات واردة في سورة النمل وسورة النمل سورة الصبر وسورة الدب وسورة الخروج من الخروج الالتباس تعرفين سورة النمل فيها قصة النملة التي كانت ترى أن أمتها ستهلك قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهي التي حافظت وسورة النمل حتى فيها الالتباسات حتى فيها الالتباسات عن بني إسرائيل يعني عن, عن, عن بني إسرائيل والنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين بني إسرائيل وبينه وبين أنبيائهم وما حدث مع سيدنا سليمان ودعوته لماء يعني مسألة ففي حقيقة الأمر فقال الله تعالى وهو يقول للمسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين ولم تأتي كلمة إنك على الحق المبين في القرآن كله إلا في هذا الموضع فقط هي هذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه فإنك على الحق المبين إيه الحق المبين ده لأن الحق المبين هنا لكي يستقر أنه ليس معنى ما أواجهه من المحبطات والعقبات أن هناك زيغا أو خطأا لا ده أنا مستقر أن ما عندي هو الحق الذي لا يصل إليه لبس ولا يصل إليه شك ولا تصل إليه ريبة ولكن ولذلك السبات على الحق الله يا رب ما لو أنا على الحق المبين ما كل هذا الذي يقع بي بي يعني إيه اللي بيقع بي ده كله هنعرفك بقى بعد شوية وهنتكلم إنما مبدئيا لا بد أن تعرف أنك على الحق المبين فعلا نمر اثنين أن أعداءك يعرفون أنك على الحق هذه المعلومة التانية. لولا أن سبب قذورات أنفسهم أنفسهم قذرة لكنهم يعرفون أنك على الحق يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يا ربي في نفس اللحظة التي يقول فيها الإسلام استيقنتها أنفسهم يقول جحدوا بها على نفس المستوى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا يكذبونك ويجحدون في نفس التوقيت في على نفس المستوى وأراد الإسلام أن يقول هذا لتطمئن لتنظر في عيونهم وأنت تعلم أنهم يعلمون أنك على الحق ويعلمون أنك الصادق وأنا لا أنسى أبدا أن في واحد من عشرين سنة أو أكثر رئيس جامعة رئيس جامعة من الجامعات وأحيانا الحقيقة برغم أنه المفترض للماجستير ودكتوراه وعالم وأستاذ إنما أحيانا ترى جهالة التصرفات جهالة التصرفات هذا الأستاذ هذا رئيس الجامعة كان قد فصل طالبا حقيقة سبب الفصل أن هذا الطالب كان يجهر بكلمة الحق وبالدعوة لكنه فصله وتسبب له في مضار الكبيرة وأرادت الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام تعرضت زوجة رئيس الجامعة وابنتاه زوجته بنتين لمشكلة في سفر وكان هو مسافرا وكانت هذه المشكلة جعلت ما معهم من مال عرضة لأي حد يسرقه وما و و وحتى هم أنفسهم في خطر شخصيا فكان أن اتصل رئيس الجميع من مكانه عبر الغربة بهذا الطالب الذي فصله وقال له يا, يا ابني انا لا اطمئنه على عرضي اسرتي ولا على اموالهم الا ان انت اللي تروح تعمل الشيء الفلاني وتفتح وتدخل وتنقذ البنتين والامة من كذا وتعطيهم كذا وكذا ويفعل هذا وعنده تحت سلطانه من تحته وعنده الطالب المثالي للجمعة وعنده الاقارب انما هو يع... هم يعرفون الحق يعرفون الحق ولكنهم معينون ليجحدوه ولكنهم موظفون مرتبون ليأخذوا الرواتب على جحد الحق فقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا المعلومة التالتة أن لكي تطمئنوا اعلموا أن قاذورات الأنفس هي السبب في هذا الجحود هذه ليست نفوسا سوية الله تعالى قال عن الذين كفروا قال بجدوا الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام لقدمكم حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لماذا كفروا قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا الله يعني أنتم عارفين أن اللي معايا هو الهدى إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يعني يخافون على مصالحهم مع أنهم يقولون إن الهدى معك يقولون إن الهدى معك لكنهم يخافون على مصالحهم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا والله إذا إحنا لو مشينا وراك نبقى ضالين أو ضللنا لا إذن بقى اهتدينا بس عندنا مصالح ولذلك قال تعالى وإن خفتم عيلة يعني إذا خفتم الضياع والتشرد يعني هم مصالح البرجماتية كما يقولون عارفين يعني ببرجماتية مصلحية مسألة أنا مصلحتي فين إنما لا مبادئ ولا أسس ولا شيء وإنها البرجماتية البرجماتية دي يا إخواني هي مسألة أن يأثير الإنسان تابعا لمصلحتي وإن كان مبطلا انما مسألة مصالح بحتة ويقول الله تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول للمسلمين إن سبب هذا هو قاذورات أنفس نفوس استقذرت بسوء الخصال فيقول تعالى عنهم كما قلت لكم حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يخفو يكتب فضيل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يخرج يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وهو كذب بأيديه يخفون الكتاب يقول يعني اذا اراد الله كما قلت لكم كما قال هذا الرجل الكافر قال متى ندرك ان يكون منا نبي فنظام منين؟ بني هاشم عندهم محمد ابن عبد الله انا اجيب منين لبني امية ولا بني كذا ولا بني كأجيب منين محمد واحد نبي انا راخر فخلاص مدام مش اعرف اجيبي انت مش نبي اساسا اذا اطمأن المسلمون الى ان معهم الحق والى ان المكذبين لا يكذبونهم في الحقيقة بل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم لكنهم يجحدون به وأن السبب في ذلك قاذورات الأنفس والمصالح وليست الحقيقة ومرض النفوس في قلوبهم مرض ومرض القلوب أن قلوبهم في زيغ ولو صحت القلوب لا, لا, لا استجابت للحق ثم جاء المعلومة الرابعة وقد ذكرتها لكم مرارا من قبل إن يا مسلمين أنتم أحبطتم لأنكم تظنون أن هذا الذي يحدث استثناء غريب جدا بينما هو ليس استثناء وانما هو المنهج الدائب الدائم من اهل الباطل ضد اهل الحق اللي بيحصل ده باستمرار يقول تعالى ولكل نبي ولكل نبي مفيش ولا استثناء جعلنا عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القوي غرورا لكل نبي يقول تعالى وكذلك ما حصلش ولا مرة وكذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول من نذير يعني من, من, من مصلح حتى يعني انا اقول لكم لهم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقصط فالمسألة اعم حتى بالانبياء والمرسلين الا قال مترفوها لا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يا ربي ما فيش ولا مرة واحد ما فيش حد ما فيش ولا قرية ولا بلد ولا أمة أرسل إليها نذير من النذر إلا قالوا لا عم إحنا نمشي على قوميتنا وآبائنا الأولين وقدماء المصريين وقدماء الأشوريين وقدماء الفينقيين وقدماء ال... كذا ودل أباءنا وإحنا ابناء الحضارة اللي مش عارف مالها والحضارة إيه كذلك ما أتى الذي وإن كان ده في, في الحضارة ليس في العقيدة طبعا أنا فاهم أنه مش في الحضارة حتى في المدنية يعني في المباني والأمور المادية وليس في الأمور أنا أفهم هذا ولكن الفكرة أنه أن الاغترار بالأباء في وكذلك ما أتى ما حصارش يقول تعالى فلولا كانت قرية كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بس ما كانش فيه بقى فيه مرة وحدة قرية تؤمن فينفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا متعناهم إلى حين دي كان استفناء من التاريخ البشري كله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون ولو بس شوية ظاهرين كده يلهون عن الفساد في الأرض وعن السوء وعن الضلالات إلا قليلا ممن أنجينا منهم الله ففوج المسلمون بأنه إذا هذا الكلام أنتم تقصدون أن التاريخ البشر كله بهذه الصورة نعم نعم ولكن أيها المسلمون قصور معلوماتكم أنتم جعلتكم تقولون ان ايه ده غريبة اوي اللي بيحصل لنا ده والله عجيبة اوي اللي بيحصل لنا مش عجيبة معلوماتكم قاصرة كل نبي من الانبياء تعالى نشوف بند من بنود حتى السخرية مثلا وقوع السخرية مثلا انت فاهم ان السخرية والاستهزاء والكاريكاتير وشيء صعب وشاق وتأتي فتاة تقول مثلا اريد ان البس الحجاب ولكني يعني يسخرون مني واحد يقول انا ملتحي وانا اعمل في مثلا جهة قضائية واريد اللحية ولكني اخشى كذا واحد يقول انا اعمل في مؤسسة مالية كبيرة واشعر فيقول الله تعالى عن السخرية التي نزلت بالناس بسبب ايمانهم يقول ده نوح عاش ألف سنة إلا خمسين عاما وكان من ضمنها وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه بقى, بقى مضحكة كلما شوف كلمة كلما يعني منها الدائم وحتى سيدنا موسى فلما جاءهم بآيتنا في سورة الزخرف إذا هم منها يضحكون مع ان الايات ايات قوية جدا يعني ايات مثل حكاية اليدخل يده في داخل ثوبه في جيبه فتخرج فاذا هي بيضاء كاللبن ناصع الحليب وهو اصلا اسمر وداكن اللون يعني فاذا ثم يدخلها فتعود مرة اخرى ويلقي الثعبان فاذا هي العصى فاذا هي ثعبان المبين وارسل الله معه عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات خمسة ايات المعروفة في سورة العراف ويقول الله يعني ايات ضخمة والله تعالى يقول وما نريهم من اية الا هي اكبر من اختها ومع ذلك اذا هم منها يضحكون ويقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يا سلام ده يبقى المسألة لما يسخروا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا هو ده لم يجد الله غيرك ليرسله هو انت بقى خلاص لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني, يعني يبقى مش غريبة ليست جديدة ليست جديدة وانما هو الدأب الدائم المستمر يقول تعالى في خواتيم سورة المؤمنون يقول الله عز وجل انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا امنا فاغفر لنا وارحمنا شوف هتافهم الى الله هتافهم الى الله بإن احنا ملناش دعوة بيك وحنا بنقول لربنا امنا اغفر لنا ارحمنا فماذا فعلتم وقال فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فالمسلم لما قرأ القرآن فوجئ بأعايا ان التاريخ البشرية كله باكمله عبارة عن هذا الضرب وهذا الاعنات وهذا الرفض وهذه السخرية وانه وما اكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين مهما كان حرصك مش هيسلم معظم الناس انتوا قصتوكوا فاكرين ان الرسول ده سحر اول ما يتكلم كده يقول الناس تباربش ويعنيها تفتح لي ويقول وقال محمد دي افلام اللي بيطلعوها يعني اهلا وسلم نحن نحب رسول الله لذلك نتكلم عنه باجلال انما لو انتم متصورين ان الكفار كانوا ينظرون اليه بهذا الافعام لا هذا هو الذي يحدث تاريخ البشر هو الصد والتكذيب والتعذيب والضرب ويعرفوا الهو... ويبوا قاعدين بينه وبين بعض يقول لك انا عارف انه صح بس يعني خليه روح في دهية وت... ووالله سمعتها باذني من بعض اكابر الملأ في يوم من الايام يعني وكانوا يأمنون ان من يسمعهم يمكن ان يعني انما اهف سبحان الله تدوروا الايام وتسمعوا من, من, من, من كبراء انهم يعني حقيقة ما يؤمنون وما يقنون به لذلك التاريخ البشري كان كما قلت لكم جاء في القصص القرآني الذي سماه الله ذكرى للمؤمنين وسماه موعظة وسماه حقا وسماه رباطة جأش وسماه لنثبت به فؤادك وسماه لعلهم يتفكرون وأعطاهم الله عز وجل كل هذه المعلومات ولذلك انتم يا مسلمين معلوماتكم بس قاصرة ضعيفة عشان كده افتكرته ظننتم انه ده شيء مش طبيعي لا هو الشيء الطبيعي خلاص وهكذا اذا حتى لا اطيل في هذا البند استقرت هذه المعلومات كرسائل وانا طبعا كما قلت لكم انا اعطي مجرد نماذج لانا لو اعطتكم كل ما قاله القرآن من معلومات كل ما قاله القرآن من نماذج ومعلومات لو اعطيتكم كل ما قاله الاسلام من النماذج والمعلومات ربما ربما يعني احتاج مثلا اربعين حلقة تقريبا انما انا اعطي مجرد امثلة ده نمرة واحد نمرة اثنين فكريا ايضا احنا لسه في اطار الفكر في تغيير الفكر اللي غير الفكر عشان الناس يبقى عندها بدل مكان بيعظم عليه تكذيب الناس أصبح بيع... عارف الحقيقة إنما تعالى بقى نمرتنين ه... فكريا أيضاً الله رائع يا إخواني والله ت... يعني... يعني تتشربوا هذا لأنني لا... يعني فعلا لا أقصد أن ألقي بثقافة ولا بمعلومات أنا أريد للأمر أن يختلط بقلوب والنفوس ليصير المسلمون أئمة يفهمون دينهم بحق بدأ الاسلام يلقي للناس منهجيات مش معلومات كما قلت في رقم واحد لا منهجيات بيقولهم ايه بيقولهم انتم سبب شعوركم بالاحباط وتحقق الاحباطات عندكم أنكم كنتم تظنون عن المنهج الإسلامي معلومات هي ليست فيه أصلا كنتم تتصورون عنه بعض الأفكار هي ليست فيه أسافا إنما هي من وهمكم أنتم فلما حدث عمليا بقى تطبيقيا انكم لم تجدوها موجودة اصبتم بالاحباط لكن هي ليست من المنهج اصلا ولذلك انا الاسلام اقول لكم تعالوا انا هعرفكم ايه منهج الاسلام الحقيقي ذلك بدأ يلقي اليهم منهجيات اثنين مرة ان هذا المنهج الموحى به إليكم منهج الإسلام هو منهج ملاحظ فيه في داخله هذه العوائق التي تحدث لكم مش منهج رومانسي ولا خيالي ولا منفصل عن الواقع ولا هو منهج أنت تعمل إيه لا ده منهج بالعوائق وبالتالي أنت تطبق الدعوة هذا منهج الإسلام أنت تواجه العوائق هذا منهج الاسلام فالعوائق ليست استثناء على منهج الاسلام بل العوائق جزء اساسي معرفة كيف اتخطى العوائق هي جزء اساسي في منهج الاسلام يعني ايه كلام ده بالبلدي معلش شباعة عشان كلامي اواضح لان على فكرة احنا مش هنقدر نكلم الناس دايما بلغة, بلغة المثقفين شوفوا يا اخوانا الوقتي انا لما اعمل بطولة سباحة ووقف السباحين واعطيهم اشارة البد واحد اتنين ثلاثة واضرب الطلقة فينزلوا في المجرى يسباحوا وهم بيسباحوا ميت متر بقى ولا ميتين متر وجدوا حواجز تحجزهم عن او عوائق تعوقهم عن اكمال السباق يعملوا ايه يقفوا صح ولا لا يقفوا ليه ليه لأن سباق السباحة يفترض سلكان المجرى إن المجرى سالك ده افتراض السباق أصلا إنما لو بيجري بقى 100 متر حواجز ولأ الحواجز لا ما بيقفش لأنه أصلا حين تدرب تدرب كيف يجري وكيف يقفز فوق الحاجز لاثنين فالفرق بين مسابقة السباحة اللي بتفترض ان المجرى سالك ومسابقة 100 متر حواجز انه هنا بتتكلم عن مسابقة تفترض سلكان ويسر وعدم معوقات في المجرى وهنا انت تتدرب وانت تعلم وتفترض انك لازم تتعلم المعوقات تماما زي في الكورة في الكورة المدرب بيجي يدرب الناس على ضربة الجزاء على اني انا هضرب اه اه ضربة جزاء ليس بيني وبين حارس المرمى اي حواجز ولا عوائق وفيه تدريب اخر على ضربة حرة مباشرة وضربة حرة غير مباشرة الناس بيعملوا حيطة بيعملوا حاجز بشري لازم اللي بيضرب ضربة الجزاء متفوق بيتضرب على ضربة جزاء بلا معوق واللي بيضرب ضربة حرة غير مباشرة يدربه المدرب كيف يخترق الحاجز كيف يرفع الكرة بحيث انها ترتفع في عاملة زي قوس النصر بنسبة معينة عشان يبقى اعلى نقطة عندها وبعدين تنزل الى المرنة وإلا تجاوزه كل دي ده تدريب وده تدريب تاني خالص ده تدريب يفترض عدم وجود العائق وهذا تدريب يفترض وجود العائق في سباق الخيل سباق الخيل بيجري علمه ان في عائق مالي يدرب الحصان ويدرب الفارس يدرب الفاء الفرس ويدرب الفارس على على العائق المائي وعلى العائق المرتفع وعلى العائق الطويل وعلى العائق النيران احيانا وهكذا اذا التدريب اللي داخل فيه مواجهة العوائق غير التدريب اللي انا بقولك فيه العب ملاكش دعا انت ما فيش حاجة العب زي ما انت عايز فيه لسكواش لسكواش انت بتضرب الكورة على الحيطة وترجع لك الكورة ما عندكش عوائق انما في التنس او في تنس الطولة هو هتطلق شبكة في الوسط تقوله شيني الشبكة خليني عرف اضرب يقول لك شيل ايه ده هو الشبكة دي جزء من قانون اللعبة انك لازم تكون الكرة تصدر منك مرتفعة عن الارض بهذه المسافة ولو جات تحت يبقى خطأ اذا يا اخواني هناك فارق بين المنهج الذي من ضمن اساسياته كيف تواجه العائق والمنهج الخيالي اللي بيقول لك هتروح الجامع يا شيخ حازم هتلاقي ميكروفون وناس قاعدة بيرحبوا بيك وبشر وهتتكلم لو قطعت الكهرباء لو الامن منع المحضرة لو الناس مجوش انت خلاص مفيش حاجة الجامع مقفول لا دا دي دعوة دعوة, دعوة دعوة ان انا اروح البس العمة والكاكولة واخرج في الشارع واروح يسلم الناس علي ويقبلوا ايدي وادخل امسك ميكروفون واقول كلام وعظي حر جدا وفي الاخر الناس يتدسته خلاص دي ليست دعوة الاسلام هذا هو دديه حصيلة جهاد امة اوجدت ايمان واسلام ومساجد وارض معبدة وقبول الناس وحب الناس انما دعوة الاسلام ان تواجه العوائق ولذلك نحن عندما نربي مثلا عاسمين مثال محامي ليعمل بالمحامات هو لا يتعلم ازاي بيرفع قضية هو بيتعلم يرفع قضية كيف يرفع الدعوة وايضا كيف يرد على دفوع خصمه خصم بيقوله كذا اعرف ارد على الخصم ازاي فيتعلم قضيته ويتعلم ما سيواجهه فيها من عوائق الطبيب بيجري عملية جراحية ما بنقولهش افتح كده وبعدين طلع الحاجة واستقصل اللي انت عايزه وخير لا بنقوله خلي بالك وانت بتعمل العملية يمكن يحصل حاجة من 8 حاجات اذا حصل نزيف هتعمل كذا اذا توقفت عضلة القلب هتعمل لها التدليك الفلاني اذا ضغط الدم معرفش ماله كذا اذا نقص الاكسجين كذا اذا بيتعلم العملية بالعوائق والعوارض التي يمكن ان, يعت... أن تعترضه تمرين الصعق يعني انا يا اخواني بس انا عايز الفكرة تبقى واضحة أن الإسلام إذن نحن ندعو إلى الله وتعترضنا العوارض لاتنين اسمهم منهج الإسلام الإسلام ليس منهجا رومانسيا ولذلك عندما نرى المحبطات نرى العوائق نرى العوارض نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله نقول هذا هو ما كنا ننتظر هذا ما نعرف أنه قادم هذا ما عرفنا انه سيقع بنا لاننا نعرف انه قادم وان منهج الاسلامي باذا هذه النقطة ان نعرف ان منهج الاسلامي ملاحظ فيه مركب فيه كيف نتخطى هذه العوائق وكيف نقفز فوق هذه الحواجز وكيف نتخطاها وكون المسلمين كانوا فاهمين ان منهج الاسلام ليس ملاحظا فيه عظم العوائق وهو ذا اللي خلهم احبطوا لما وجدوا الحوائق والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول في هذا آآ آآ والله تعالى يقول في هذا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فقال للمسلمين العوائق التي ستواجهكم كالجبال لكن لن يتخلف وعد الله عز وجل إخواني يطلبون فاصلا ونحن نلبي لهم هذا الفاصل ونعود بعد وقت قليل إن شاء الله سنعود بالنشيئة الله اكسي تكنولوجيا متطورة وعربي مية في المية. لو قبلك فريق سكر الاسرة ومعاكي كيس الاسرة هتكسبي في الحال جويزنا بالالفات وهنلف كل المحافظات او خمس اكياس ممكن تكسبي عربية سكر الاسرة نقاء على مية بيضة بشرى لطلاب المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بظهور التوقعات المرئية كتيب لكل مادة للاسئلة المتوقعة لامتحانات اخر العام واجابتها النموذجية اعدها صفة الاساتذة بالتربية والتعليم لا تخرج عنها اسئلة الامتحانات اسعدت الملايين بالتفوق بالتوقعات المرئية نجاحك اكيد ومجموعك يزيد الان بالمكتبات اطلبها قبل النفاد واحضر التقليد في اعلاناتكم على قناه الناس برجاء الاتصال على 0165548556 او 0121111255 للتواصل عبر الايميل adsatelnas.tv <تصفيق> نبي الله سر نباب الله في جو نعود الى ما كنا نقول ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق يا رب العالمين وارجو اسأل الله عز وجل انه اكون قادر اوصل الفكرة لانني لا اراها افكارا وعظية وانما اراها افكار تأسيس لجيل في امة المسلمين يفقه ويفهم وينطلق رجالا ونساء والله بل واطفالا وانا لا تعرفوا يعني لا تعرفون الى اي درجة انا سعيد ومنشرح الصدر ان من ضمن وده هذا عجيب جدا ان من ضمن الجمهور الاساسي الذي يتصل به شباب في سن 11 سنة و12 سنة يعني لا تتصوروا مدى انا لا اعرف من هذه النماذج الرائعة ولكن يعني احمد الله كثيرا على هذا والله واحيانا صحيح أحيان أسلوب يكون لكن سبحان الله للأخ يكلمني أقول أنت يعني فاهمت اللي أنا بقوله ده قال لي آه أقول فاهمت إيه فأجد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله الأمة فيها فيها درر وكنوز كبيرة أسأل الله أن يأخذ بأيديهم إليه وأن يجعلهم أئمة يدعون إلى الهدى يا رب العالمين أيها الإخوة أعود إلى ما كنت أقوله فأقول إن الله سبحانه وتعالى أراد أن, أن تنشرح الأمة الإسلامية بهذه المفاهيم كان من ضمنها المفهوم الأول الذي ذكرته ثم المفهوم الثاني مهم جدا أنه أنتم أيها المسلمون كنتم تظنون في منهج الإسلام أنه سريع النتائج لأن من عرف الحق يؤمن به فلما رأيتم أن معكم الحق ظننتم أن الإيمان يتحقق الإجابة إيه كلام الفارغ ده من قال لكم هذا إنتوا فهمين أن هؤلاء الناس إذا عرفوا الحق يؤمنون به ده دي وهم عندكم وإنما تعالوا واسمعوا الحقيقة الحقيقة ولقد ذرأنا يعني خلقنا وأوجدنا يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا جدا ولقد ذرعنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعان بل هم أضل آلة التلقي معطلة فأنتم يا مسلمون كنتم تظنون أن منهج الإسلام ده عمل زي السحر أول ما هيلمس الناس هيسلمه لما الدنمارك تشتم الرسول عليه الصلاة والسلام قمنا عرفهم بالرسول لو عرفوه ما مش عارف اي ما ظلموا ولا ما لا هاي. مين قال كده من قال هذا من قال ان امريكا لو عرفت محمدا على حقيقته من قال ان روسيا لو عرفت محمدا على حقيقته من قال ان اليهود لو عرفوا محمدا على حقيقته, قال, محمداً على حقيقته؟ قال تعالى وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله دي مفاجأة يعني أنا قدامي بشر بيشوفه وبيسمع وبيعقل لكن في حقيقة الأمر الآلات دي معطلة لا يستفيد بها وانا استفدت ايه ان انا قلت له حريقة فاسمعني ولكنه لم يفر من النار هو استفاد ايه بهذا السماع فأولئك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اذا هذه الات المعطلة وانتم ايها المسلمون كنتم تظنون ان الكفر الوحيد هو ان يجهل الانسان الحق مش كده طب ايه رأيك في ابليس ابليس يعرف الحق ولكن ايمانه ولكن كفره أنه يعرف الحق ولا يؤسس عمله بناء عليه ولا قلبه ولا إذعانه بل يعانده ويكابره ويجحده فبدأ المسلمون يعرفون عن منهج الإسلام ان المسألة فعلا لابد أن تسير بطيئة وجاء في منهج الإسلام يقول له وما أكثر الناس ولو حرصت مهما كنت حريصا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم جاءت المنهجية الثالثة او المواصفة الثالثة في منهجية الاسلام انا قلتلك العوائق قلتلك سرعة تحقق النتائج وسرعة الاستجابة وان هؤلاء يعني يستجيبون النقطة الثالثة ايها المسلمون هل تعرفون ما الذي كان سببا لاصابتكم بالاحباط أنكم تتصورون أن هذه العوائق والمحبطات هي معوقة للمنهج وللدعوة وللرسالة إنما بالعكس هذه العوائق والمحبطات هي عنصر تكوين للرسالة وللنصر عنصر لازم توجد يعني ليس فقط معطلة نصر انها ليست معطلة نصر فقط لا دي كمان ازاي الصبر الصبر مكون اساسي لن تنتصروا بدون ان يتحقق اولا فيكم صفة الصبر اساسا لا يمكن اطلاقا انه لا بد أن ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله لازم الأول يتحقق عرض من الصابر ومن من الصبور ومن ليس صبورا الإسلام لا ينتصر إلا إذا وجد بشر يتلذذون بالصبر لله لا تستعجل لهم اصبر لحكم ربك الصبور طالوت أمسك قيادة الجيش فلم يحافظ على جيشه ليصل بهم الى عدوه على بعضهم ويعد نملمهم لا بالعكس فضل يعرضهم لمشاكل ولمصائب والاختبارات متوالية حتى اخرج منهم الصامدين هم الصامدين دون اللي انتصروا في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الحق يا رسول الله فلان كان معنا وتركنا زوغ من الجيش عمل بلغ فرار كما يقولون فيقول لهم دعوه سبوا اوعوا تروحوا وراه ولا تجيبوا ولا محاكمة للفر من التجنيد وانما سبوه فان يعلم الله فيه خيرا فسيلحقه الله بكم وان فقد اراحكم الله منهم الاسلام يعلمنا ان النصر مع الصبر انما النصر صبر ساعة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الصبر شرط النصر ولا نصر بغير الصبر يبقى مش الصبر ده معوق لمنهجي لا ده أنا محتاج له علشان أصنعه كصفة في المسلم علشان يتذذ يتذوق كيف يصبر على قضاء الله وقدره أن يعبد الله بالصبر كما عبد الله بالشكر أن يعلم أن الصبر لله عز وجل عزمة كبيرة في الدين أن يعلم أن الصبر نصف الإيمان ولذلك أيها الإخوة إذا لم يتحقق النص الصبر في المسلم فإنه لا ينتصر أبدا إطلاقا لا يمكن لا بد ان يتحقق فيه اولا القدر على ان يصبر لله فلما تروا ما هو نازل بكم اعلموا اننا اجلنا المواجهة وطلبنا منكم ان تصبروا وان تكفوا ايديكم الى ان تستطيعوا ان تعاملوا القدر خيره وشره تعرف ستعامل بحساسية مع القدر خيره وشره انما تعرف تقول لي انك بتعبد الله على حرف فان اصابك خير اطمأننت به وان اصابك غير الخير من الفتن انقلبت على وجهك وتقول لي تنتصر بهذه الصورة ده انت لو توليت الحكم بالصورة دي هتملل معتقلات بشر وهتعذب وهتضيع الناس وهتسرق اموالهم وهتهرب اموالهم الى الخارج وهتبقى كارثة انما نحن لا بد ان تتعلم اولا ان نمحص وان نمحض القلوب والنفوس والاشخاص لله رب العالمين ولذلك قلت مرارا وتكرارا واكرر ان نموذج في الفكر الاسلامي ليس نموذج السوبر ليس نموذج العصايه السحرية ليس نموذج البساط السحري ليس نموذج خاتم خاتم سليمان اللي يحكه يطلع منه العفريت يقول له شبك بيك ليس نموذج علاء الدين والمصباح السحري احنا بنحكي لأولادنا قصص بتفسدهم لا تحكي لهم مصباح علاء الدين ولا البصاط السحري ولا خاتم سليمان ولا ما تحكيش الكلام ده هذا ليس النموذج في الفكر الإسلامي النموذج في الفكر الإسلامي هو للصبور المثابر اللي يعرف يتحمل كتير اللي يعرف يصبر كثيرا اللي يعرف يصاب بالألم بنحكي لل... وبالصورة دي حكوا حواديث لأولادكم انه على التحمل والصبر الطويل الطويل ان النبي عليه الصلاة والسلام جسمه سالت عليه الدماء من الطوب والحجارة التي ألقيت عليه ان خباب ابن الأرط جسمه اتشاوى بالفحم المتقد بالجمر المتقد يعذب به ان بلال بن ربح عجز عن النطق لان الصخرة طبقت على صدره مش قادر غير قادر على ان ينطق بكلمة احد كلمة من ثلاثة حروف احد احد عجز ان ينطق بها بعد حين من العذاب النموذج في الاسلام هو هذا فلما نرى العوائق اصبح ايه هو المنتظر أصبح إيه المنتظر الصبر الله يبقى المنتظر شوفوا احفاظه المعدلة دي المنتظر هو الصبر وليس المنتظر هو النصر. فكرة جبارة مهولة فكرة صارعة فكرة ألبة الموازين أنا كمسلم أنتظر الصبر أنتظر تحقق الصبر لا أنتظر تحقق النص شغلتي انني اسعى الى تحقيق الصبر كصفة في نفسي وجيلي وامتي وليس لتحقيق النصر انا اتكلم عن النصر برضو انما الله ده فكرة محولة ان النصر اذا تأخر ومين قالك ان انا منتظر النصر ده انا منتظر الصبر ان يتحقق لانه شرط لديني واخرتي ولدنيا ونصر امتي فانا منتظر يتحقق الصبر ثم ولذلك في الصفقة الصفقة التي اجراها الله بينه وبين عباده سبحانه وتعالى لم يجعل النصر من برود الصفقة لو سمحتوا اروها في اخر سورة الحشر واللي بيكتبوا يعملوا برواز كده دلوقتي يرجعوا على سورة الحشر بعد اللقاء تجد ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الصفقة لها اركان يا ايها الذين امنوا نعم يا رب اعرض عليكم أنا, انا بتكلم الان كما لو كنت رايح شركة وقدامي واحد بيسموه تسويق ولا مبيعات تسويق رجل بيسوأ بضعته هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ادي اول بند هيبقى لكم تنجيكم من عذاب اليم قالوا ايوه عايزين نسمع هتعملوا ما يأتي تؤمنون بالله ورسوله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 قال بقى بعد ما خلص بها قال وهديكم حاجة زيادة ادي خلاص العقد ادي الصفقة ادي البنود اللي عليك والبنود اللي عليها لكن نافلة مني واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نافلة انما الصفقة اصلا الصفقة اصلا ليس ان ترى النصر الصفقة فيها تخير بكلمة او يا عماه لست بتارك لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك يا تسوي بين الناصر وظهور الدين وبين الهلاك الاثنين دل دماشي ودماشي حتى يظهره الله أو أهلك دون. الخيار مش واحد يقوله هل تربصونا بنا إلا إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة يا سلام بقى أنتصر وأفتح وابقى ملك أوروبا وملك أمريكا وملك أسيا ومالك والدولة العظمى والعالم كله أو الشهادة الدبح وتقول لي هو ده اللي منتظر النصر او الشهادة ومين قال لك يا شيخ حلم ترفع إيدك دي كده وتنزل إيدك كده مين قال إنهم كده مين قال إن ده فوقه ده تحت لا مش فوقه تحت ده المسألة الاسلام بدأ يعدل الموازين يقول لا يظهره الله او اهلك دول خيارين متعادلين النصر او الشهادة خيارين متعادلين فاما نرينك بعض الذي نعدهم او شوف كلمة او هنا او نتوفينك سبحان الله تريني النصر واعياد النصر وأحفال النصر و ويعني يسموها يعني تدخل على ملك في السلطان نصر او أموت ولا او نتوفانا وانت مكمود يحدث كمد من سميه و و واهلها الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صبرا يا ياسر فان موعدكم الجنه بعد خمس دقائق سميه وياسر قتله وبعد تمانين سنة عمار عاشهم في الدنيا بعد كده لكن تمانين سنة يعيشهم عمار الابن ويموت امه دلوقتي وابوه بعد شوية لكن الموعد في الاخر واحد هو الجنة مسألة امتى وفين ومين ده لا عبرة بها ولذلك ما يصيبون هنا اصبح لا به خباب جاي وكما قلت لكم مشوي بالجمر المتقد رسول الله عليه الصلاة قال له الرجل قبلكم في الأمام السابقة كان يقرض بالمقاريد ما يصرفه ذلك عن دينه وينشر نصفين بالمنشار من مفرق الرأس إلى القدم يؤعى على الأرض فلقتين ما يصرفه ذلك عن دين اصبر يا سبحان الله إذن الصبر هو المطلوب وكما قلت لكم إذا كنت قلت لكم هذا عن, عن انه النموذج في الفكر الاسلامي ليس السوبرمان اقول لكم ايضا النموذج في الفكر الاسلامي ليس امير الانتقام انه هيصبر شوية خلاص مش سوبرمان بس هصبر شوية وبعدين هيتحقق للنصف لا مين قال لك كده مش بالضرورة يعني, يعني ال ال ال النموذج في الفكر الاسلامي مش الراجل اللي كان مسجون ويقعد يحفر في لحد ما يهرب وبعدين يلاقي كنز ولا جابوله كنز ولا حد مات وداله كنز حاجة زي كده وبعدين يطلع يبقى امير ويجيب سيف ويقتل واحد ويقول الأول لا التاني التالت الرابع لا مين قال كده جايز أنت الذي تصاب ليست الحلم ليس أمير الانتقام وسنفعل لا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فنزع الإسلام من من القلب حظ النفس لا أنت تحقق في نفسك انت أحبط لأنك عايز أمل دنيوي من قال لك إنما الأمل نقل محل النصر إلى الآخرة يقول تعالى ثبرا فإن موعدكم الجنة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لذلك بدأ المسلم يدرك يا خسارة لأنا كنت فاهم أمور هي التي حطت من عزيمتي ظلنت أن منهج الإسلام أنه يستجاب له بسرعة وأن الذي يقع بي يعطل النصر فإذا به جزء مشترة في النصر وما كنت أعرف أن منهج الإسلام هو التدريب على متر حواجز على العمل بعوائقه وحواجزه وما كنت أدرك أن المسألة ليست أن أستهدف النصر الدنيوي وما كنت إذن بدأت مناهج الإسلام تأتي إلى, إلى الناس بدأ الإسلام يعرف يقول أنتم كنتم تظنون عن منهج الإسلام ما ليس منه فأحبطتم فتعالوا فتعلموا الحقائق وتعلموا ما يحدث ودائما سيحدث عندكم نقص نقص لنا بلو بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أصبح المسلم يعرف ما الذي سيأتيه ولكن يا إخواني ليس معنى هذا أننا لا نعمل للنصر لو أحد يتصور انه معنى كده ان احنا هنقعد بقى للضرب لا نحن نعمل للنصر وانما لا يكون النصر حظ, النف حظ النفس وانما يكون عبادة العمل يعني ربنا بيقولك اشتغل للنصر ده حتى يظهره الله لن اترك هذا الامر حتى يظهره الله شغال لتحقيق النصر فعلا إنما ليس كحظ نفسي وليس كأمل شخصي وإنما من أجل ديني ولذلك جاءت البشرة أن هذا الدين سينتصر في الدنيا مش في الآخرة بس يقول تعالى إن لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم هينتصر وينتصر في نفس الجيل مش مؤجل المؤجل ده معناه في مناهج غلط في نفس الجيل في نفس الجيل في نفس الجيل وان مر وقت عشر, عشر عشرين تلاتين اربعين سنة انما في نفس الجيل لان الله يقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم يقول ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد الى عودة يعني بشريات النصر هي للدين وليست لحظوظ النفس عند الافراد وبشريات النصر في الدنيا وليست في الآخرة فقط وبشريات النصر هي عاجل بشرى المؤمن وبشريات النصر هي لهذا الجيل الذي نحن فيه أيها الإخوة لا شك أن يعني دائما كان كنت أحب أن تكتمل الفكرة على نحو مكتمل اليوم ولكن ما قلناه يعتبر مدخلا مهما لما يمكن إن شاء الله في الأسبوع القادم أن يكون موضوعا لنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتبين معلش حتى هذه الخطوة لو أخذت منا بعض الوقت ولكنها في الحقيقة مهمة جدا لأنها أول خطوة من الخطوات غير غير المشهورة أو غير المتوقعة كل الخطوات التي سبقت ربما معروفة لكن نحن الآن نحاول أن نحفر نحفر فكر المسلم وفهمه لدينه وإمامته نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته